وَإِذَنَ النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ لَن تُؤزلفَتْ أَلِمَتْ نَفْسُ مَّا أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بِالخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ إِذَا غَسَقَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ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 وَنَقُضُّ رَأْيَهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِرَجِعٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا لمن جاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء يا <تصفيق> نبي